بوك تو دوا دست اي اوسم ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون. الشكاوي في الفندق شكاوي Tuš ne radi. A duš la jaml. A duš la jaml. Nema tople vode. Letu miyahun sähina. Letu miasina. Možete li to dati popraviti? A yumkinukum irsalu man yuslihu? A yumkinukum irsal man yuslihu? telefona u sobi. La yujad hatifun bil ghurfa. La yujad hatif bil ghurfa. Nama televizora u sobi. لا يوجد تلفاز بالغرفة لا يوجد تلفاز بالغرفة صب نام بالكون الغرفة ليس بها شرفة الغرفة ليس بها شرفة ص يا برغلاسنا الغرفة صاخبة للغاية الغرفة صاخبة للغاية الصوبة هي الغرفة صغيرة للغاية الغرفة صغيرة للغاية الصوبة الغرفة مظلمة للغاية الغرفة Modulima Lilre Grianne ne radi Letamel Klima uređaj ne radi. A teq layamel A pokvaren. التلفاز معطل التلفاز معطل تو ميسا نسويجا هذا لا يروق لي <تصفيق> هذا لا يروق لي تو <تصفيق> ميابرسكوبا هذا باهظ الثمن بالنسبة لي <تصفيق> هذا باهظ ثمن بالنسبة لي. إما تلي شيء رخيص؟ هل Imali ما هو أرخص؟ هل لديكم ما هو هل يوجد بيت للشباب بالقرب من هنا؟ إي مالي أوديه أو بليزيني برينو هل يوجد بنسيون بالقربي من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ إي مالي أوديه أو بليزيني ريستوران هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟